فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى دنوبكم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى دنوبكم فإذا قمأناتم فأقيموا وَمَا حَنَّتْ تُرَاسِيو وَلَا إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى